ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل س م ا ء و ا ل ط النابلسي ر أدراك ق وما ما ط ا ر ق ج م ل ث ا ق إن ك ن ف للعلوم ا ل ا س ل خلق م م ا يخرج موسوعه ن بين الصلب ا ا ل ت ر ئ م إ ل ى ر ج ع النابلسي د ر ا ل ر ا و م ب ل ا ل س ر ر ا فما ل ه من ق و ة و ل ا ناصر و ل س م ا ء ذات ا ل ر ج ع و ا ل أ ر ض م ي ه